احسن الله ليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل من أداب الدعاء أن يحمد العبد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكيف تكون صفة الثناء والحمد قبل الدعاء الثناء على الله عز وجل في حمده بحمده على أسماءه وحمده على نعمه وآلاءه وكل من هذين النوعين في الحمد وارد في الكتاب والسنة فالله يحمد ويثنى عليه بأسماء الحسنى تبارك وتعالى وصفاته العليا ويحمد ويثنى عليه بنعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى ف. الحمد الله جل وعلا وأثنى عليه يكون بذلك نعم حسن الله يقول هل يجوز التنفل بعد صلاة العصر في هذا المسجد النبوي التنفل بعد صلاة العصر صح به النهي صح فيه النهي الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فهذا وقت نهي فليس للإنسان ان يقوم بعد صلاة العصر لا في هذا المسجد ولا في المسجد الحرام ولا في أي مكان آخر ليتنفل لأن الوقت وقت نهي لكن يستثنى من ذلك على الصحيح من قول أهل العلم تحية المسجد إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان بعد العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا يستثنى لأن هذه الصلاة من دوات الأسباب هذه الصلاة من دوات الأسباب أما مطلق التنفل هكذا بعد العصر فإنه ينهى عنه سواء في هذا المسجد أو في أي مكان آخر نعم أحسن الله عليكم يقول ما هي أحسن الكتب التي يتسنى إهداؤها والتي تكون يسيرة للقراءة هناك كتب كثيرة جدا لكن انتقاء الأحسن كما شار السائل لا شك أنه أولى انتقاء الأحسن والأنفع وايضا الأبلغ في المقصود وتحقيق الفائدة لا شك أن هذا هو الاولى ومن الكتب والكتب كثيرة التي أرشحها كتاب الأربعين للنووي رحمه الله تعالى وحبذ أن الأب عندما يهدي أولاده وبناته هذا الكتاب أن يشجعهم على حفظه أن يشجعهم على حفظه لأن هذه الأربعين أربعين مباركة وإذا وفقت في غرسها في أبنائك حفظا وفهما فإنك تكون بذلك حصلت خيرا كبيرا وربحا عظيما لأنها جمعت الإمام النووي رحمه الله جمع في هذه الأربعين جوامع الكلم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإذا حصل الأربعين وحصل أيضا بعض شروحاتها المختصرة فإن هذا نافع غاية النفع كذلك كتابه الآخر رياض الصالحين من أنفع الكتب وأجمعها وأشملها ولا سيما في أبواب الترهيب والترهيب وذكر الأوامر والنواهي من أحسن ما يكون وايضا من الكتب المفيدة كتاب عمدة الأحكام لما عبد الغني المقدسي وإن اقتنيت معه شرحه للشيخ عبد الله البسام تيسير العلام فإن هذا من أحسن ما يكون وانفع ما يكون وكذلك كتاب فتح المجيد هذا نافع جدا في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشرح لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عدهاب رحمه الله عليه وأيضا من الكتب النافعة كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله فهذا من الكتب المفيدة جدا والنافعة كذلك من الكتب المفيدة كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلم الطيب وهذا كتاب نافع جدا في باب الأذكار الماثوره عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكذلك كتاب تلميذ القيم الوابل الصيد في الباب نفسه في الأذكار وفضائلها ومن الكتب النافعة جدا كتاب الكبائر للإمام الذهبي كتاب الكبائر للإمام الذهبي وهذا الكتاب حقيقة يحتاج إليه حاجة شديدة ولا فيما في مثل هذا الزمن لأن الكبائر الآن يروج لها ترويجا واسعا من خلال قنوات ومن خلال الانترنت ومن خلال مجلات ومن خلال وسائل كثيرة ويتفتك الآن في, في الشباب فهذا الكتاب توفيره وإهداءه وحث الشباب على قراءته والشابات يعطيهم بإذن الله حصانا لأن العلم الشرعي بأدلته ووعيده ونصوصه يعطي حصانة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأراد به خيرا والحاصل أن الكتب كثيرة لكن هذه هذا ما تيسر منها نعم حصل الله ليكم يقول هل يجوز وضع حافظة للركبة أثناء الإحرام للحج؟ نعم لا حرج إذا كان الإنسان عنده إصابة أو شكاية في ركبته واحتاج إلى أن يضع عليها ضمادا أو يلفها بقماش أو مشد أو نحو ذلك فلا حرج عليه نعم الله عليكم يقول هل من السنة إقامة واعظ أو قارئ في المسجد يوم الجمعة يعظ الناس قبل الخطبة لا ليس من السنة بل جاء النهي جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة جاء عنه النهي عن التحلق قبل الجمعة ولكن كل من وصل إلى المسجد يتفرغ للذكر وقراءة القرآن ومناجات الله ويتهيى لسماع الخطبة في ذلك اليوم العظيم المبارك نعم أحسن الله عليكم يقول هل يجوز الجمع بين طواف الإفاظة وطواف الوداع في طواف واحد نعم يمكن أن يؤخر الحج طواف الإفاظة إلى وقت السفر يؤخر طواف الإفاظة إلى وقت السفر فيطوف طواف الإفاظة وإن كان عليه السعي سعى بعده وغادر ويكون بذلك آخر عهده البيت نان حصل الله ليكم يقول إذا دخلت المرأة بنية حج التمتع ثم حاضت ودخل وقت الحج فهل تقضي العمرة أم الحج في مثل هذه الحالة عليها أن تدخل عمرتها في حجتها فتكون قارنا كما صنعت أم المؤمنين عائسة رضي الله عنها تدخل عمرتها في حجتها وتكون بذلك قارنا تذهب مباشرة إلى منى فعرفات وتكمل أعمال حجها ثم إذا طهرت تطوف الافاضه في يوم العيد أو الأيام التي بعده وتسعى طواف الافاضه وسعي الحج وهي بهذا تكون قارنا وعليها هدي التمتع لأن هذا الهدي يكون على القارن والمتمتع لجمعهما في سفرة واحدة بين حج وعمرة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي نعم يقول رجل ارتكب محظورا من محورات الإحرام وصام يومين في الحج ثم عاد إلى بلده وصام اليوم الثالث فأهل يجزئه ذلك؟ نعم نعم يجزئه ذلك لأن هذه الثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع سواء صام في مكة أو في بلده إذا رجع فالأمر في ذلك واسع ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها